إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أسرتي هذه جدتي هذا جدي هذه أمي هذا أبي هذا أخي هذه أختي